ذلك ولو يشاء اللَّهُ لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة أرفها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 مثَلُ الْ الجََّةِ التي وَوعدَ الْ المُتقُون فِيهَا أَهَا عَّّا إِ غَيْرِ آسِن وَأَنه أُمِّ الَّبَنِ اللَم ييتَغَييرر طَعمُ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 إن الذي نَتَدّ على أَذبارهِم مياَا بعد مَا تَبَينَ رَ الْهدَ الشيطان سوَوَلَ لَم. الشيطان سول لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنقيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟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 والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق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 مَمَاتُ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعْكُمْ وَلَن يَرَىكُمْ أَعْمَالُكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْلِجْ أَضْغَانَكُمْ هَا أَنتُمْ هَا أُولَئِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ